ربكما تكذبان، وله الجوار المُشَآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فاني ويبقى. وشير ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آل 126. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفروا لكم أيها الثقلان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 كُمَا تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت فَجَنَّتُ وَرْدَةٍ كَدْهَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلا جان؟ فَبِأَيِّ آلاء 129. ويؤخذ بالنواصي والأقدام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان في فيهما عينان تجريان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 كأنهن الياقوت والمرجان أبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونه ما فيهما عينان للضختان، فبأي ألاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي ألاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيارات حسان، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ حورم قصورات في الخيام، فبأي آل ربك تكذبان؟ لم يطمسهن إنس قبله. ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان واتكئين على رفرف خضر وعبقر حسان بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام